الله من المفسرين وغيرهم عنوا كثيرا لمسألة علاقة الآيات بعضها ببعض وإن كان أحيانا لا يلزم أن يكون هناك علاقة لكن ينظر في الآيات والآيات التي قبلها أو بعدها أو في الصور فأحيانا تكون العلاقة حتى في الصور فمثلا صورة طاها من العتاق الأول صورة المكية قال الله جل وعلا فيها وقالوا لولا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزأ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى متى يكون تعلمون السورة التي بعدها سورة الأنبياء وهي مكية مثلها ومن العتاق الأول وصدر صورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم فقالوا كأنه قال متى ستعلمون عندما يقترب للناس حسابهم ومن أعظم الكتب النافعة في هذا المجال نظم الدرر للإمام البقاعي رحمه الله نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي رحمه الله هذا ما يتعلق ما بين سور القرآن لكن نحن نتكلم هنا عن قضية الآيات فالله جل وعلا قال إنما حرم عليكم الميتة قبلها الآية التي سبقتها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فلما ذكر جل وعلا في الآية السابقة الطيبات ونادى عباده المؤمنين نداء كرامة وأمرهم أن ينتفعوا بما أباحه الله جل وعلا لهم وسمى ما أباحه لهم طيبات وأمرهم أن يؤدوا شكر هذه الطيبات وهذه النعم لأن الشكر مقيد لتلك لأن الشكر مقيد لتلك النعم بيّن جل وعلا أن الشكر من دلائل توحيده فقال إن كنتم إياه تعبدون وتقديم الضمير إياه من دلائل الحصر نظيره في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين فلما ذكر الطيبات وأبي وأبيّنها ودع عباده إليها مطالبا إياهم بشكرها بين جل وعلا بعدها ما حرمه عليهم فقال جل ذكره إنما حرم عليكم الميتة ونلحظ أن الطيبات لم يذكرها الله جل وعلا عد لأنها كثيرة ولكن المحرمات لأنها قليلة ذكرها الله جل وعلا عد وبيّنها وقد قال ربنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالمحرمات كلها ينبغي للمؤمن أن يحذرها ولا يأتي شيئا منها لكن الطيبات ليس العبد ملزما أن يأكل منها جميعا أو أن ينتفع بها كلها وهذا أمر يجب أن يلحظه المؤمن وهو يقرأ كلام الله جل وعلا نقول